تبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن ناس تسحر وما انزل على الملكين ببابل هاوت وما وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكف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 قولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولي المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم